Akkor And then my pleasure that was Yeah. كيف تعبان؟ وهي ذات لا بين بيناتهم؟ الذين لا يُجْنُونَ قَالَ الَّذينَ لا يُجْنُونَ لِقَوَامِهِمْ فِي You have made لو شاء الله ما تلوته عليكم وما Ó <todat> van <todat> إنه لا يفلع المجرمون ويعبدون من هم ولا يفهمون ويقولون ماذا يفعلون ولا يفهمون يفهم ويقولون. Oh, oh, oh, oh. oh, oh. وبحماك عبا عن ما يشرق وما كان الناس إلا اذا كنت تلهو فهل افو ومن Because don't call it, one Link Sokort What is قُل لَّا أُؤْذِيكُمْ وَمَا إِنَّ رُسُلَنَا كُتِبُوا مَا هو الذي يسيركم في الزل يا ريح فريح طنبت و فريوح ونحاصف وجاء الله الموج من كل مكان وجاء كل مكان وَوَنُ, وون لئن ان اجيء فما من حاجي بنكون نرجس ذكيب يا ايها الناس اتقوا ربكم انما هو الحكم وعما يا قوم فنون بما أكل Kemény az a kemény az لا قَابِقِ نَبَاتُ مَا يَا كُنْ مِنْ نَايَا كُنْ فَإِذَا أَخَذَتِ الْأَوْزُوَّةُ رُفَّاً وَالْزَّيَّادَةُ Wa anna an فتاذى أمرنا ليلاً أو نهاراً فجعلناها, فجعلناها حسيداً كأن لم تغن في الأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون وهو رابو نيلين نعى قمر الحزن نادى هذا وانا ودا ايكا اور دن ماتو في والله ويذدي من يشاء إلى أسراط مستقيم للذين كانوا الحب ما عنديابه لي لوينا كانوا لا يوهق وجوههم قطر ولا والله عزيز الكيم من أحسنوا العزما زيادة ولا يرهاقوا هؤلاء كأصحى غر جنتهم في لا خالدون صدق الله العظيم قعود بالله من الشيطان راجع